بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاه ثم أما بعده هاني, هاني هاني هو عندك فا عندك طيب مسألتنا أو سؤالنا سؤال اليوم يا طلبة العلم هو أن من منع المسح على النعلين تأول أثر علي رضي الله عنه في مسحه على نعليه وأنه قال أو توضأ وضوءا خفيفا وقال. هذا وضوء وفي وضوء هذا مسح على نعليه قال هذا وضوء الطاهر ما لم يحدس ففيه ان نعليا مسح على نعليه ولكن قالوا ما مسح على نعليه في وضوء حدث وإنما مسح على نعليه في, في وضوء نفل وهو الوضوء على الوضوء وهذا الحديث فيه فائدة وهي مشروعية الوضوء على الوضوء. أما الحديث الذي يروى في هذا الباب نور على نور فإنه لا يصح. يعني أن الوضوء على الوضوء فهو نور على نور لا يثبت ولكن هذا حديث علي في دلالة على مشروعية وضوء الطاهر ولكن مع مفارقة وهذه فائدة ثانية مفارقة وضوء الطاهر عن وضوء الحدث بأنه كما جاء في الرواية توضأ وضوءا ماذا؟ وضوءا خفيفا وضأ وضوءا خفيفا طيب فماذا تقول الوضوء ماذا المقصود بالوضوء الخفيف هنا ليس المسح على النعلي إنما المقصود بالوضوء الخفيف أن نعليا لم يراعي في وضوء هذا ما يجب مراعاته في الوضوء من الدلك. من كذا من الاستيعاب من التسليس إلى آخره ثانيا, ثانيا أنه صح أن نعليا توضأه مسح على نعليه وأما الناس بما يدل على عدم قصر المسألة على ماذا على وضوء الطاهر وإنما يجوز في وضوء المحدث المسح على النعلي أيضا أن ما سبت في الفرض يثبت في النفل والأصل لا مفارقة بين وضوء المحدث ووضوء الطاهر فهما وضوء واحد يعني صفة <تصفيق> نعم الأحاديث الأخرى ترد هذا الفهم لو سلمنا به فهما لعلي لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على نعليه من غير هذا الشرط الذي هو شرط ماذا أن يكون هذا الوضوء وضوء طهارة لا وضوء حدث صح عن غيره أنه مسح على نعليه من غير هذا الشر وهو عبد الله بن عمر هذا عندك طيب أبو مالك استبدلوا له طيب يا طلبة العلم نستقبل مسألتنا هذا اليوم إن الحمد لله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 وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمانوا اتقوا الله حق تقاته وَلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم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 لكاتبه عفى الله عنه علي بن عبد الرازق وفيه يقول عفى الله عنه لسنا نتردد لحظة لحزنا نتردد لحظة في القطع في القطع بأن كثيرا بأن كثيرا مما وسموه حرب المرتدين في الأيام الأولى في الأيام الأولى من خلافة أبي بكر لم تكن حربا دينية وإنما كانت حربا سياسية صرفة هكذا يقول حسبها العامة دينا حسبها العامة دينا وما كانت كلها للدين ثم يستدل بأن عمر أنكر على أبي بكر يقول ثم ألسنا نقرأ في التاريخ أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أنكر على أبي بكر قتاله المرتدين وقال كيف تقاتل الناس وقال كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله يقول ذلك قليل مما بقي في الأخبار من صدق قاد كاد يعفي التاريخ على أثره ومن حق كاد يذهب بخبره ويقول في موضع آخر كان نزاعا في ملوكية ملك لا في قواعد دين ويقول في موضع سالس فإن كان ولا بد من حربهم فإنما هي السياسة فإنما هي السياسة والدفاع عن العرب عن وحدة العرب والزود عن دولتهم يبا كلامه هنا كلام الكاتب في شبهة جديدة يعرضها من أن حرب أبي بكر المرتدين ومانع الزكاة لم تكن حربا دينية كأنه أراد بنفي كونها دينية أن ينفي عن خلافة أبي بكر الصبغة ماذا الدينية ويقول بأنها حرب السياسة وحاربهم أبو بكر حربا سياسية ملوكية هكذا يقول حربا سياسية ملوكية أو ملكية ثم يقول ولم تكن أبدا حربا دينيا فنحن نرد على هذه الشباة ولكن قبلها تعليق الأول استعماله لفظة العامة من قولي حسبها العامة دينا فمن يقصد هاهنا الصحابة يقصد وهم الذين حاربوا مع أبي بكر وهل يليق أن يدعوهم عامة أم العلماء من بعدهم أم العلماء من بعدهم وأهذا هو أدب البحث والمناظر والجدال فليسميهم لنا فطبعا قوله بأن هؤلاء عامة من يقصد بالعامة هنا هل الذين حاربوا مع أبي بكر وقد كانوا صحابة فحسبوها دينا أم من يقصد بالعامة العلماء من بعدهم الذين اصطلحوا على تسمية أحرب المرتدين فإما أن الرجل هذا يقصد الصحابة وحسبك ما في المقالة من سوء أدب وإن كان يقصد العلماء فحسب كما يكون في هذه المقالة من ماذا؟ من خيلاء وكبر وترفع على أهل العلم وليست هذه صفة ماذا باحث ليست صفة الباحث العلوم والكبر والخيلاء وسانيا قلت يظهر لي أن الفكرة كانت قبل البحث وان الكاتب وأن الكاتب على مذهب اعتقد الكاتب على مذهب اعتقد ثم استدل وهذا ظاهر لكونه أولاً يتواهم أو يهوش فيكذب ويسبقه قلمه كما سبق في ذكر خلاف أبي بكر وعمر على أنه خلاف بشأن المرتدين لا مانع الزكاة واضح فإذا الكاتبون يظهر أن الفكرة وقعت في رأسه فلما كتب بحثه كتبه بفكرة ماذا؟ مسبقة وهذا خلاف طريقة البحث فإنه آخر ما يكتب في البحث هي مقدمة هي مقدمة نعم ونتيجته لأن الباحث ينبغي أن يكون ماذا؟ متجردا لكن يظهر أن الرجل الفكرة كانت في رأسه ثم أخذ ماذا يستدل لها حتى أنه سبق قلمه أو أنه توهم أو أنه كذب أو أنه هوش والمثل في هذا أن خلاف أبي بكر وعمر لم يكن بشأن من المرتدين إنما خلاف أبي بكر وعمر كان بشأن من مانع الزكاة وهو خلاف لم يستقر ولا يجوز ذكر الخلاف بعد ماذا بعد انتهاء ما نعم نعم ولا يجوز ذكر الخلاف بعد انتهاء الصحابه الى قول واحد وقول الراجح لأن الخلاف لا يعتبر به بعد وقوع الاجماع فاي اجماع ينسخ قبله ماذا الخلاف واي اجماع لا يعتبر بالخلاف ماذا بعد فهذه مسألة مهمة جدا ان الإنسان يعتقد فيستدل أنا ذكرني هذا بكتاب كتبه باحث محمود زيادة عن الحجاج والكتاب تحت عنوان الحجاج المفترى عليه طبعا هو وضع هذه الفكرة في راسي. ونحن لا نشك أن الحجاج له حسنات وله حسنات يمكن وصفها بالكبار منها على سبيل المثال قتله من الخوارج وقطع دابر الخوارج ووصول قيوش الحجاج إلى أبواب ماذا؟ بل انتهت إلى داخل الصين صحيح؟ وهذا طبعا ما يحمد له وأشياء كثيرة كثيرة تذكر في كرمه فقد كان يطعم على مائدتي قريبا من ألف إنسان وقيل عشرة آلاف إنسان في اليوم ومن نقطه المصحف هذه حسنة لا تنسى تضم إلى حسنة أبي بكر وعمر في جمع القرآن و... إلى أبي بكر وعثمان في جمع القرآن وكتابة القرآن ولكن لا شك أن, الحس أن الحجاج له سيئاته الكبار منها لا شك تعرضه لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فالكاتب لما وضع الفكرة مسبقا في رأسه دافع عن الحجاج في مثل هذه التهم دفاعاً, إيه؟ دفاعا باردا لا يمكن قبوله بحال حتى أنه تكلم عن عبد الله بن الزبير بما لا يليقه ومكانة من عبد الله بن الزبير وهذا لما أراد ماذا أن ينتصر لماذا للحجاج فنال من عبد الله ابن الزبير نيلا خفيا ومن هنا إياك أن تعتقد فتستدل إنما تستدل فتعتقد فالكاتب يظهر إن الفكرة موجودة في رأسه اتداء إنه لا خلافة دينية فعمد إلى النصوص الظاهرة الواضحة إما أنه تأولها على غير وجهها إما أنه لو أعناقها إما أنه وجهها إما إما إما والإنسان إذا كانت في رأسه فكرة فلابد أن تسبخ على لسانه وتغلب على, على قلمه وفي طريفة أن بعضهم دخل عن عبد الله بن المبارك قال أنا أريد أن أسألك مسألة فقال سل بدلك فقال له أخطأ قال له يا رجل كيف أخطأت وأنا ما تكلمت فالتلاميس كادوا أن يقعوا به قال لهم دعوا هذا خرج من بيتي وهو يريد ماذا أن يخطئني فسبق ماذا لسانه بما في, بما في قلبه إذن فماذا باعتقد ثم استدل هو الذي جر الكاتب إلى هذا قلت سالسا والكاتب يعتمد على أسلوب الخلط من خلطه بين قتال مانع الزكاة وقتال المرتدين حتى خرج من هذا الخلط بأن أكثر من قتل بسيف الصحابة قتل سياسة لا دينا وليس سمى إلا التغرير أو القهل فليختر فليختر المفتون بالكاتب والكتاب واحدا واحدا من اثنين هنا مسألة مهمة جدا وهو أن الكاتب دائما اعتمد في كتابه على أسلوب الخلط ولطريقة فعلا من طرق تضيع الحقائق دخل لك الموضوعات فين؟ في بعض حتى تختلط عليك وتضيع الحقيقة كما قال الله تعالى وتلبسون له الحق بالباطئ فيخلط هذه بتلف ثم بعد أن قام بعملية الخلط هذه خرج لنا بنتيجة مفادها أن الذين قتلوا بسيف الصحابة ما قتلوا دينا وإنما قتلوا سياستا وذلك من خلطه بين مانع الزكاة ومن والمرتدين وإن كانوا يلتقيان ولكن لا يلتقيان على مذهب الكاتب إنما يلتقيان على حكم الردة لأن طرفا أو طائفا من الذين منعوا الزكاة منعوها له منعوها قحودا ومن جحد شيئا معلوما من الدين بالدرورة فهذا مرتد بماذا؟ بإجماع لا يختلف في ذلك سنان ولا يتناطح عن كما يقال وهنا نأتي إلى الرد الأول قلت ما كان لأبي بكر رضي الله عنه أن يحارب سياسة ولا طلبا للملك أو وحدة للعرب وما كان الصحابة ليطيعونه في ذلك وما كان الصحابة ليطيعونه في ذلك وهم الذين يقرؤون ليل نهار قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله وكذا قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون ويكون الدين لله يبا إذن الصحابة رضي الله عنهم براهم الله من أن يقاتلوا سياسة أو عصبية وأبو بكر رضي الله عنه براه الله أن يقاتل طلبا لماذا للملك أو لوحدة مزعومة تسمى بوحدة العرب وأنا أقول إن وحدة العرب هذه وهم وإنما وحدة المسلمين حقيقة ولذلك الذين طلبوا وحدة العرب على حساب وحدة المسلمين تراهم أبداً لا يجتمعون وتراهم أبداً لا يتوحدون بل كلما ذهب خلاف جاء أكبر, أكبر منه نعم لأن الله قال لنبيه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينه لن تؤلف بين قلوبهم عربا ولكن الله ألف مع أنه كان عندهم أسباب الوحدة موجودة القغرافية واللغة الواحدة وإن العرب جميعا ترجع إلى أصل واحد ونسب واحد فجميع العرب يرجعون إلى ماذا؟ إلى قحطان أو عدنان فجميعا يرجعون فالأب واحد لكن أبدا ما يتوحدون ليه؟ ولكن الله إيه؟ يؤلف الله بينهم بماذا بالدين قلت سانيا وما كان لأبي بكر أن يقاتل ملكا للملك أو للسياسة وأبو بكر أزهد الناس في الملك والخلافة كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم إن تولوها أبا بكر إن تولوها أبا بكر تجدوه ماذا أمينا زاهدا زاهدا فيها فأبو بكر كان زاهدا أصلا في ماذا في الملك فكيف يقاتل لأجل الملك وهو ما ولي الملك إلا ماذا أنه زاهد ماذا زاهد فيه قلت سالسا ومانع الزكاة زاهدا في الدنيا الرواية مش زاهداً فيه. ومانع الزكاة يعني من زاهدا في الملك بس ده زاهد فين في الدنيا كلها فكيف يقاتل الناس سياسة وملكا سالسا أن مانع الزكاة ما منعوها ما منعوها سياسة ولا خلافا فقهية وإنما الأكثرون منعوها جحدا لوجوبها جحدا لوجوبها وجحد معلوم من الدين بالضرورة كفر وردة وارجع وارجع إلى الوراء قليلا وارجع قليلا إلى مناظرة خالد ومالك بن نويرة أنت لو رجعت إلى مناظرة خالد ومالك بن نويرة علمت أن مالكا ما منعها إلا ماذا إلا جحدا لها ولذا قال مالك بن نويرة لخالد قال ألا تعلم أن هذه لا تقبل إلا بتلك الزكاه لا تقبل الا بالصلاه والصلاه لا تقبل الا بالزكاه فقال له مالك او ذلك صاحبك فقال ويحك او ليس لك بصاحب قال له خالد اني قاتلك فقال له مالك ابن نويره او ذلك صاحبك فالذي يظهر أنه ما منعها ماذا ما منعها سياسة وما منعها خلافا فقهية إنما منعها اعتقادا أنها لا تجب في الإسلام فجحد وجوبها جملة ولم يجحد وجوبها لأبي بكر قلت رابعا وليس في منعهم الزكاء ما ينبد وليس في منعهم الزكاة ما ينبئ أن منعهم إياها لخلاف فقهي أو رفضا لخلافة أبي بكر يعني ليس نجد في رواية أنهم رفضوا خلافة أبي بكر أصلا وليس نجد انهم منعوها لخلاف فقهي حتى يقال أن الحرب كانت ماذا كانت سياسيه قلت يشهد لهذا انهم ما دخلوا الاسلام الا بحب المال وتأليف قلوبهم به فنفروا عن هذا الدين للغرامة ومما يدل على تثاقل أعباء التكاليف إليهم أنهم كذلك أيضا قد تركوا الصلاة بدلالة شرط مالك على خالد لأن خالد مالك اشترت على خالد أنه سيأتي به بالصلاة هذا يدل على أنهم تركوا ماذا تركوا الصلاة فكان نفورهم من الإسلام من الأعباء والغرامة ولسق للتكاليف خامسا ولو قلن بأنهم منعوا الزكاة مع إيمانا مع إيمان بوجوبها فهذا مما يوجب فهذا مما يوجب قتالهم شريعة ودينة بدليل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من منعها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من منعها فإنا آخذوها وارحمك الله فإنا آخذوها أي آخذوا ماذا الزكاة وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عزمة من عزمات ربنا قلت وفي قوله فإنا آخذوها معنى الحرب والختال والغصب والقوة يدل على هذا قوله في تمام الرواية عزمة سادسا قلت ولو سلمنا باسلامهم وايمانهم فانه يشرع قتال المسلم ديانه وشريعه كما قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ثم قال بعد فانبغت احداهما على الاخرى فاقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله اذا فكونهم كانوا مسلمين منعوا الزكاه هذا لا يعني أن حربهم كانت سياسيه فيجوز حرب المسلمين حرباً ماذا؟ دينية وحرباً عقدية لا سياسية قلت سابعاً قلت إن بكر رضي الله عنه والصحابة من بعده وما عرفا عنهم من دين وما كان عليه من إيمان بشهادة الكتاب والسنة ما كانوا ليستحلوا دماء قوم ما كانوا ليستحلوا دماء قوم أو أموالهم إلا بماذا؟ إلا بشريعة ودين لا بسياسة وحكم سامناً إن من مانع الزكاة من وادع مدعي النبوة واتصل بهم ودخل في جوارهم فإن لم يقاتلوا لمنع الزكاة قتلوا لهذه الموالاة وهذا مما وهذا مما يضيف سببا شرعيا رابعا لقتالهم بعد سلاسة أسباب أخرى مضت ايه سلاسة أسباب انهم جحدوا ماذا وجوبها والجحد موجب لماذا لقتالهم اثنين انهم منعوها وهذا سبب موجب لماذا لقتالهم فإن أخذوها واضح سالسا أنهم جمعوا مع منع الزكاة قريمة أخرى كما حصل من بعضهم أنه ماذا ترك الصلاة رابعا أن منهم من وادع ماذا مدع النبوة وأشهرهم في ذلك مالك بن نويرة مالك بن نويرة ووداعه لمن لسقاح تاسعا إن أكثر من قتلهم الصحابة في هذه المعارك إنما قتلوهم ردة كاليمنيين مع الأسود العنسي كاليمنيين مع أسود العنسي وأهل تميم مع طليح الأسدي وأهل عمان وأهل البحرين مع المنزر ومسيلم الكذاب وأهل اليمامة وسقاح فترى والله أين الكسر التي يدعيها الكاتب ولعل هذا من تحلمه الكاتب يعزي يقول أن أكثر الذين قتلوا في حروب الردة كانوا منعي للزكاة وأن منعي الزكاة كانوا مسلمين يبقى هذه الحرب السياسية ملكية وليس الدينية وهذا والله للكزك فأنت رأيت أهل اليمن قتلوا مع الأسود العنسي وأهل تميم قتلوا مع طريح الأسدي وأهل البحرين وأهل عمان قتلوا مع المنزر وأهل اليمام قتلوا مع من؟ مع مسيلمة وكذلك أهل سجاح يبقى فين أكثر من قتلوا في الردة كانوا من مانع الزكاة هرأ الرجل ذلك في منامه حلما فخرج يرويه علينا على أنه علم وكثير من الناس من لا يفرق بين الحلم والعلم قلت عاشرا قلت والكاتب يعترف في موضع آخر أن لقب المرتدين نشأ حقيقيا لقبا حقيقيا لمرتدين حقيقيين فما باله قلب ظهر الميجن كما يقال قلب ظهر المقن يكون ذلك جهلا ام مقرا لان الرجل اسلوب غريب جدا في الكتابة يمضي معك في الكلام وكأنك إيه تظن انه ماذا معك ثم اذا جدت تقبض عليه بيدك فر, فر منك وتركك في الميدان طريقة غريبة يقول لك ولقب المرتدي نشأ لقبا حقيقيا وكان وكان وكان ثم بعد ذلك يجرى يقول لك طيب أممين قال لك أن دي الحرب استمرت حرباً على المرتدين يعني إذا يقول إنها بدأت دينية وتحولت ماذا؟ فلا تستطيع أن تمسك اضرب ويهرب اضرب ويهرب هذه طريقته فعلاً فالرجل فعلاً يكتب في مكر ومكر السياسة وهذا مما نذهب به إلى قول بعض من نقد الكتاب أنه ليس له وأن الكتاب كتب بقلم محترف سياسي وليس بقول عالم, عالم دين شرعي أبد سأسمع الله أقول عشر ولو سلمنا أنهم قتلوا مسلمين مانع الزكاة فكيف يمكن تحاشي قتالهم وقد دخلوا في صفوف المرتدين واختلطوا بهم ومسألة الترس فيها تجويز قتل أمثال هؤلاء إيه مسألة الترس العدو لو جاب أسرى مسلمين وحطهم فين؟ في المقدمة ولا سبيل لنا لضحر هذا العدو وهزيمته إلا بقتل أولئك الأسر المسلمين فماذا نفعل؟ هل نترك العدو يدخل علينا ديارنا وبلادنا؟ ولا لابد من دفعه؟ ولو كان في ذلك من الغرامة؟ ولو كان في ذلك من بزل دماء بعض من المسلمين؟ هذه مسألة شهيرة وكان لها وجود في حرب رمضان أن الصغرة لما نفز فيها الجند اليهودي وأصبح الجيش المسلم مطوقا في سيناء ما بين من نفزوا إلى مدينة سويس وأعملوا الصغرة وبين الجيش اليهود الذي كان على الضفة الغربية فكان من الرأي العسكري ضرب ضربوا ومني ومن فيها ذرأي أحد اللواءات السابقين اسمه الشزل سعد الدين كان رئيسا لأركان الجيش وهذه المسألة عرضت على المجمع البحوث الإسلامية يومها لأن الصغرى هذه كادت أن تقلب النصر وتحول دفة النصر فكان الرأي العسكري أننا نضربهم ضربة واحدة بما فيها من المسلمين وماذا واليهود وكان هناك رأي آخر بأنه إذا أمكن تحاشي ذلك وأننا نستاضي اليهود استيادا عسكريا على طريقة حرب العصابات يعني قوات الكوماندوس تنزل في عمليات كوماندوس تقتل اليهود أفرادا وتسلبهم بعض عتادهم وأمتعتهم مما يسمى بحرب العصابات فيتعين ذلك فمالوا إلى الرأي الثاني للأول, مالوا إلى الرأي الثاني للأول لأن الرأي الأول لا يصار إليه إلا إذا امتنعت البدائل والوسائل الأخرى لأن الدرورة لابد أن ينعدم تنعدم فيها ماذا؟ البدائل لكن إذا وجدت البدائل لا ضرورة يعني رجل على يدين يقول لك أنا ما عندي سبيل إلا قرض من البنك طب من أنت عندك سيارة بيعها عندك بدائل يبا لماذا القرض؟ بيع سيارتك يبا إذن لا ضرورة مع وجود بدائل نعود لمسألتنا فلماذا قتل هؤلاء لأنه لم يمكن تحاشي قتل هؤلاء لأنهم دخلوا في صفوف من المرتدين فلم يتميزوا وهم المسؤولون عن هذا بما دخلوا في صفوف من المرتدين وهذه يخزها حكمة لا ترد نفسك مثل هذه الموارد فعندئذ تلام ويعتب عليك فعندئذ تلام ويعتب ايه ويعتب عليه والسلامة ها هنا تتعين واضح فانتبه ولذا لماذا قتل عبيد الله ابن عمر الهرمزان لأن الهرمزان جلس أثناء ماذا أثناء اتفاق أبلو المجوس مع غيره على قتل من على قتل عمر على قتل عمر فإذا هذا الذي أهضر دم الهرمزان لماذا تجلس يتعين عليك ألا, إيه؟ ألا تقعد فإن قعدت واستمعت صرت ماذا شريكا في الإسم واضح قلت الجواب الحادي عشر الثاني عشر ويظهر أن هؤلاء منعوا الزكاة تمهيدا لردة كاملة عن الإسلام كما يظهر بقرينة أن نفرا منهم اعتدوا على إبل الصدقة بل وأخذوا زكاة أقوام كبني يربوع يعني بني يربوع جمعوا الزكاة ورحيني الدول أبو بكر رحموا أبلنهم في الطريق خزوا منهم يبل مسألة ما بقيتش إيه سياسة وملك ومنهم من زهر نفاقه ومنهم من ترك الصلاة مع الزكاة وحق من قال إذا أراد الله أمرا أصابه الجواب الثالث عشر والأخير ما بال الكاتب يستدل بحال أولئك الأعراب أهل القبائل وهم يوما ما لم يدخلوا في سلطان أحد وما يعترفون بولاية أحد وتاريخهم أبدا شاهد عليهم بأنهم ما يدخلون تحت سلطان أحد إلا ظاهرا أو خوفا ورعبا فعلا حتى إلى اليوم حال القبائل تجد جاي من شيوخ الخبائل كده عايشين دولة ايه دولة لوحدهم ودي احد مشاكل الدولة عندنا هنا مع من مع قبائل سيناء وغيرهم لانهم يريدون ان يعيشوا ماذا دولة لا سلطان لأحد عليهم على الاطلاق فهم في الاصل ما يدخلون تحت سلطان احد فليست المسألة باء لا ابي بكر ولا ماذا ولا غيره وان نجدهم الى اليوم عندهم مجالسهم العرفي هل يحتكمون إلى محكمة يذهبون إلى محكمة مش ممكن. زواجهم موسق ما هو موسق ليه؟ لأنهم دائما يعيشون فين في دولة شيخ القبيلة عندهم هو ماذا هو أميرهم هو حاكمهم يعيشون في نظام قبل عائلي بعيدا عن سيطرة دولة ونظام دولة فكيف يستدلوا بحالهم الكاتب الذي يستدل بأحوال هؤلاء إنما يتعلق بأحبال هذه الأحبال التي يتعلق بها هي أحبال لا إيه؟ ليست العروة الوسخة أو أحبال كيف ما يقول العوام عندنا أحبال ديبة ما يمكن التعلق بها والمتعلق بها يسقط على رقبتي حسبنا هذا القدر نعم أنصار أنا قلت في أول درس إن هذا الكتاب إنجيل كل من كتب في هذه المسألة طبعا طبعا انظر إلى كل من ينكر الدولة الدينية وينكر الخلافة تجد دائما يستدل بماذا بهذا الكتاب من أمثال أسميهم من أمثال القمني ومن أمثال فرق فودة من قبله ومن أمثال قابر عصفور وهؤلاء الذين ينكرون وعبد المعطي حجازي ينكرون الدولة الدينية فإن هذا الكتاب عندهم هو المرجع خاصة أن الرجل كما قلت الكتاب اختسب قوة لأن مؤلفه شيخ أزهري وقاضي شرعي ولي الوزارة من بيت علم وأخوه شيخ للأزهر